ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى مثل ما أوتيتم أم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم